بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدواكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم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 إِذْ قَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْصُطُ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَيَبْصُطُ إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ إِوَ وَدُّ لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَرْفَعَ عَنْكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير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 أو منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة وبدا تؤمن بالله وحده الا قول ابراهيم الا قول ابراهيم لي لا استغفرا لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكل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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فَإِنَّ الله هو الغني الحميد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 انْتَبِرُهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِن انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الرَّادِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُونَ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 وَآتُوهُمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ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 ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلوا أولادهن ولا يدين في ولا ي ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا ايها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد من كما فاغفر من اصحاب القبور